لِلَّهِ مِن دُونِنَا سَفَتَ مَنّو المَوت فَتَمَنَّو المَوت إِن كُنتُم صَادِقِينَ وَلا يَتَمَنَّو نَهُ أَبَداً بِمَا قَدَّمَت أَيْدِيهِم وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْعَالَمِينَ قُل إِنَّ المَوتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُم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 ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاه فانشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واذا راؤوا تجاره او لهوا فانضو اليها وتركوك قائما قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ